وَأَجَلٌ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا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 لا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُثْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولا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 وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات من ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.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 واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرُّنَا بَلْ هُوَ مَا بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 كَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا غِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قَوْمَنَا أجيبوا دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم. وَمَن لا يَجِبُ دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق